إِذ التُصْعِدونَ وَلَا تَلغُونَ على حَد وَروَسُول يَدَعوكُم فِي أُخْركُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّم بِغَم بِلِكَ لَا تَحزَنُوا عَ مَا فَتَكُم وَلا مَا أَصْابَكُمْ وَلَّهُ خَب بِمَا تَعَّلون